A'luullahi min ash-shaytanir-rajiim Bismillahir-rahmânir-rahim إذ نادى Mm-hmm. trônio um thank you e KALIT إذ خلقتك من قبل ولم تك شيئا آذَكَارِي إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ وَ لَ رَِّأَن النَّ يَكُ لُلَُ وَكَ نَتِم مرَاءَةِ يعَاقِ وَ وَقَذِ بَلَثُ مَِ الكِبَِ عتن قال كذلك قال ربك هو علي أين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة I فلا فلل ال نسوي الله ان الله الله الله, الله, الله. فخر جعل قومه الْمُحَرَّفِ فَأُنْحَى إِلَى نَزٍّ أَن ثَنْمِحُ بُكْرَةٌ خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقول صبيا وحنانا من لذنا وحنانا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شركا اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قال انني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تتقي قال انما انا رسول ربك لي اابلك إني أعوذ بالرحمن منك Ah, <laughs> قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّهَيْنِ فَأَمْلَكَهُ فَإِنْ تَبِعَ بِمَا كَانَ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سيئا فحملته فانتبذت بمكانا قصيا حملته فانتبذت به مكانا قصيا فانا ذا من تحت لا فتحني قد جاءن ربك فتحك سريع فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سيئا وغزي إليك بجنة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي مَن نَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ يَا مَوْلُكَ ذِئْبٌ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي God uh -huh. شيء جميل يا سيدي ما يفتح بوالدتي ولم يجعلني جبانا شكيا بِسْمِ اللهِ وَعَلَى يَوْمِ مَوْلِدٍ وَيَوْمِ أَمُوتُ وَيَوْمِ بَعْثٍ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون <تصفيق> وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَمُبْقِكُمْ فَامْضُوا سُبْحَانَ اللَّهِ نُورٌ نُورٌ اذْهَبْ ربهم وأصر يوم يأتوننا لكنه عالمون اليوم في ضلال يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أهله من يومي الله أكبر <تصفيق> واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت 124. لما تعبد ما لا يسمع ولا فمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي Oh إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ a mm -hmm. أدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون في دعاء ربي فلما اعتذ وَمَا وما يعبدون من دون الله وهبنا له, وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا لاَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ قَنَسَ لَامُنَّ عَلَيْكَ وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون في دعاء ربي بَلْ مَعْتَزِلَتْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ له إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا كن صدق <تصفيق> الله